بسم الله الرحمن الرحيم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا مما خلقنا رضوا والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَتَجَهَّرِ الْقَوْلُ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ سِرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ تَذَكَّرَكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا فَقَالَنِ أَهْلُهِمْ كُتُبُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى இய நோக்கால கில முக்கசி கஸ்தமி நல்லா ودني انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني وانقم الصلاه ذكر ان الساعه اتيتكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى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 قال القها يا موسى فالقا فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها لونا واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضا امن غير سوء تَخْرُجُ الْبَيضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ آيَةٌ أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْهَا يَأْتِيَنَ الْقُبَرَا اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي واجعل لي وزيرا من اهل هارون اخي أشد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا وصيرا وَلقد مَنَّتِ تسألك يا موسى ولقد منَّنا عليك مرة أخرى إذ وحينا إليك ما يوحى أن اقذف فيه في التاوت فاقذف فيه في اليم فَلْيُلْقِهِ رَيْمٌ وَبِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لَّوَعَدُوا لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلُذِن لَّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكِ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَاصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى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 والسلام على من اتبع الهدى ان قد وحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى ஓலு நல்ல ஆய குள்ள இன்ஹோ சும்மத ஓலுல் கொல கோல முயற்சி பீக்கித்தயோ ரீல ச அல்லதீஷமுசலும்ஃபீஹூலமி சமரஜம்பத்த குலோராவனும் ان في ذلك لآيات لأولينها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد رأينا آياتنا كلها فكذبوا وأبا قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَاثِيًاَّ نَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِدًا فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سِوَا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 ذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا انها ذاان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّاتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إما إِنَّ مَا أَنْتَ الْقِي وَإِنْ مَا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ نَلْقَى قال بلالقوم فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه يخيل اليهم من سحرهم انها تسعى فااوجهن في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت لعله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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقا திர கால மனல் வை நிவல்ல இன்னுல் ஹயத் துன்ய ربنا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من ينتره ربه مجرما فان له جهنم ச இன்னலூன் மலயமோ து வலுவமய மோம கதமிஃபகுல இக்கலு முதலு ஜன்னி மூத்தி ஹலன்ஹரு ஹோலி தீனி وَذٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَह्يَيْنَا إِلٰى مُوسى اسْرِي بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم مما غشيهم واضل فرعون قومه وما هدا يا بني اسرائيل قد جيناكم من عدوكم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 தவ இப்பஃஃம்தனவாமி து மத ஒ إِكَانَ مُوسَى قَالَ هُمُ أُولَاءِ عَلاَ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي فراجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افطال عليكم العهد ام مرتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما خَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّ حُمْنَ مِنَ أَوْزَارٍ مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ وَلَكِنَّ حُمْنَ مِنَ أَوْزَارٍ مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ الْقَصَامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَـهُ مُوسَى فَنَسِي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 قال يا ابنا ام لا تاخذ باللحيه ولا براس يا اني خشيت ان تقولا فرقت بين بني اسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال وبصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول فقبضت قبضة من اثر الرسول فنفذتها وكذلك سولت لي نفسي இலக்கியோலமி துளபி ஓரில இலஹி கல்லதி வல்லை ஆகிஃப சிஃபோலியம்ஸ் இன்னமா இலு குமுல் சை இன்ன இல் கதனிக்க மீன سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرًا خالدين فيه والسَّاءَ لهم يوم القيامة حملًا يوم ينفخ في الصُّورِ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن أَلَا بِاسْتِغْفَارِ اللَّهِ يَأْمَنُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا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 ولا يحيطون به علما وعنته الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم وما من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلموا ولا هم ما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 إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهذنا الى ادم من قبل فنسي فنسي ولم نجد له عزما واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا இ சப பகு அது உலகவரி இன்ன அது குல கவனி ஜவுரி கஃலாயுஜன் திஃபஸ்க ان لكا الا تجوع فيها ولا تعلى وانك لا تظمى فيها ولا تضحى فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكل لا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتبره ربه فتاب عليه وهداه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 கொலரம் வூத்து வசூர கோலீ வலயம்தூச وعصى ادم ربه فغوى ثم تابعه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو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 கோல ரொம்பி மருத்தனியம கூ வீரா தூ நித்தி கலயம்தூச تَبِعَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَهُ بِطَائِمِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى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 وكذلك اليوم تاسا وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه والاذاب لاخره اشد وابقا افلم يهدي لهم كما هلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لَذَامًا لَّكَانَ لَذَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱصْبَحِ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ فَسَبِّحْ وَأَطْرَا فَنَهَارٍ عَلَّكَ تَرْضَى முத கைலும் முரல விசலோ முரலக்கி சொலோதி வச விரால لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآيه من رب او لم تاتهم بينه ما في الصحف لولا وَلَوْنَا اهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى وكلهم متربصون فتربصوا فستعلمون فستعلمون من اصحاب الصراط المستقيم ومن اهتدى